Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Malik Yümdin, İya kana abdul ve İya kana ista'ib, İhdin o sıratı Sıraatı <Sessizlik> olanlara <Sessizlik>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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهه الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعل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 بهم يغسلون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 زوجا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأراك متكئون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 انَّ مَن تُكتمُ تُعدُّ يُصنَعُ هَلْ يَوْمَ بِمَا كُنْتَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لبسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فَمَنِ اسْتَطَاعَ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نَّعَمَّرَهُ نَكَّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحَقّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَٰمًا فَهُمْ لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون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 قال من يحيي العظام وهي رميم Qul yuhihi al-ladhi aja ha awal mera, vahu b kul khalq alim, al-ladhi jallakum min al-shajar al-akhbar nara, بلا وهو الخلاق العليم إنما أمر وإذا أن الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لوحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كواكب كل شيطان مارد لا يسمعون إل إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتيهم أَوْ هُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ مَنْ خَلَقُنَا إِنَّهُ خَلَقُنَا هُمْ مِنْ طِينِ الْلَّازِبِ بَلْ عَجِبُ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا أَرَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنَّهَا ذَٰلِكَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون شر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسولون ما لكم لا تنأصرون بلهم اليوم مستسلمون وأقبل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 فحق علينا قول ربنا إن لذئ قون فأغويناكم إن كنا غوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لترك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ رِزْقُمْ مَعْلُومٌ فَوَالكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلٍ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ من معين بيضاء لذة للشاربين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 المصدقين أذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلع فرأه في سواي الجحيم قالت الله إنك تلا تردين ولو لنعمت ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتٍ إِلَّا غُوَتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُ أَذَانِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَم شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منه المنه البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار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 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَذْلَلْنَا أَعْدَاءَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 ثم أغرقنا الآخرين وإن من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 فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فَرَغَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَأْطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضُرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُلُو لَهُ فأنا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا، فجعلناه الأسفلين، وقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين، ربها بلي من الصالحين، فبشرنا أو بغلاء حليم. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُضَحِّكْ فَمَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ فَتَجِدْنِي شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَلَدَيْنَا هُوَ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَنَاءُ الْمُبِينُ وَتَدَيْنَاهُ بذبح, بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَ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 وَهَارُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِلَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْلَّا سَلَمٍ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 آخرين. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم نتمرنا يُؤْنَى عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَسَالًا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَطَأَ الْفُلْكُ مَشْحُونًا فَسَأَلَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ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 فاستفتهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من أفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أف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 لهم لهم المنصون وإن جودنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون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 بل الذين كفروا في عزة وشقاقة كم أهلنا من قبلهم من قرن فدى فناذ ولا تحي مناص وعجب أجاهم ذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب واحدا إن هذا لشيء عجابا وانطلق الملأ منهم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا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 فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُدًّا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَلِكَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ يَا كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ تَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَدِّلْ أقيموا لنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدا إنه أوابا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراقا والطير محشورة كل له أوابا وشددنا ملكه أتينا والحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ يتسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعة ولي نعجة ولي نعجة واحدة، فقال في وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة. قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ آمنوا الصالحات وقليل مَا هُمْ وَظَنَّ دَعْوَةً مَا فاستغفر ربه وخر راشعا وأنابا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ماب يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 ك مبارك اللي يتذبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَذَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادَ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْ بُحْبَ الْخَيْرِ عَذْكَرِ رَبِّي حَتَّى حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحم بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان ليمان وألقينا على كرسي على كرسيه جسدا ثم أنابا قال رب غفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني, أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى, وذكرى لأولي الألباب وخذ بيديك ضعثا وخذ بيديك ضغثا فضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعمل عبده إنه أواب وذكر عباد ناب وإسحاق ويعقوب للأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عند من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتح حَتَّى لَهُمْ الْمَبَاوِمَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 مُو غَسَّاق وَآخَرُ مِنْ شَكْلِي أَزْوَاجًا هَذَا فَوْجٌ قَتَحُمْ لا لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ نَارٍ قَالُوا بَل أنتم لا تُمَارَحَ بِكُمْ أَأَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا بعفوان في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أتقذناهم صخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما نمنذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 ربك للملائكة إني خالق بشرا مطين فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا فقعوا له سجنين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس وكان من الكافرين in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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال بعزتك لأغينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق يقول لأملأن جهنم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 تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن نزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبود الله فاعبود الله مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أمن عبدهم إلا إلا يقربونا إلى الله زل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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وثخر الشمس والقمر كل يجري لأجن مسمى ألا هو, هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منا زوجها وأزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا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 إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان, نسي ما كان يدعو إليه قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Allah'a أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابُ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ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 فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو المبين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 ولفَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَ وَلَا الذين هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَاءَ وَأُولَاءَكَ هُمُ أولو الْأَلْبَابِ أَفَمَن حُقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْذِمُهُ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ فَوْقَيها غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ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 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتبا كتابا متشابها متشابها مثانية قشعر منه جلود الذي يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك عدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادة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 يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله متلا ضرب الله متلا وجل في شركاء في شركاء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 الله أكبر